الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكيه من الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم غير رب الله من المفتقين لئن بسطت إلي يدتني فقدلني ما أنا بباسق يدي إليك لأبدلة إني أفرف الله رب العالمين أصحاب النار وذلك لَهُ الظالمين فطوعت له نفسه قتلا فيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ضرابا يلحث في الأرض ليريهم كيف يوالي سوءة قَالَ يَا وَيْنَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُمَرْيَ سَوْءَ تَأْخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه كان نفسا بغير نفس أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفهم من الأرض ذلك لكم في الزيون في الدنيا ولكم في النافرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فنأتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله نعلكم تفربون إن الذين كفروا فَمَنْ ثَابَ مِنْ فَعْبِ غُلْمِهِ وَأَصْلَفَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ